الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقو الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 التفسير والأصول والفقه ونسأل الله أن ييسر لنا وأن ينفع بذلك وأنا أجعله في ميزان الحسنات اللهم لمن الأخلاص رب العالمين التفسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا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 وَإِن يستغيثوا غَاءٌ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يشوي الوجوه بئس الشَّرَابُ وساءت مرتفقا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عملا أُولَٰئِكَ لهم جنات عدل تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يحلون فِيهَا يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا جزاك الله أنه خير الجزاء كما قلنا بأن هذا القرآن مثاني وأن الله جل في لما بين حال الكافرين وعقاب الكافرين سنة بعد ذلك بحال المؤمنين المتقين المخلصين المخلصين وما لهم في الدنيا عند ربهم وما لهم في الآخرة عليكم السلام ورحمة الله قال الله تعالى من الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن أعملا وقلنا أحسن الأعمال أخلصها لله لنفعلا متبعا فيه المكلف سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك هذا إشارة اشاره للبعد المكان لرفيع المكان التي لهم عند ربهم جل في علا قال اولئك أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار اولئك لهم جنات عدن المستقر جنات المستقر خالدين فيها بالسعاده والسرور والحور والحبور قال جن اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار كما قال فرعون قال اليس لي ممكن مصر مصر وهذه الأنهار تجري من تحت، فمعناها أن من تحت من تحت غرفهم وقصورهم التي يملكونها في الجنة تجري من تحتها هالأنهار. وهو يعني بإصباح يشير إلى أي نهر يسير معه حيثما حيثما سار أولئك. أولئك لهم جنات عدل تجري من تحتهم الأنهار ويحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضر شوفونا الآن مكانتهم عند ربهم في فعلا ورقي المنزلة عند الله جل في علاه لهم هذه الجنات جنات المستقر وأنها لا تتحول وأنها لا تتبدل وأنها على الخلود كما قلنا قبل ذلك بأن الله جل علاه قال عن اهل الجنة خالدين فيها أبدا وقال عن اهل النار خالدين فيها أبدا ولما ذبح الموت بينهما قال أهل الجنة خلود بلا موت يا أهل النار خلود بلا موت قال أولئك لهم جنة عادل تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من اساور من ذهب فلهم الذهب وهذا الذهب لما منعوا منه رضا لله تعالى في, في الدنيا كفاءهم الله تعالى بالذهب في الآخرة حريا لهم يتحلون به قال يحلون فيها من أساورة من ذهب وحله أن يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق فالسندس هو هو رقيق الدباج الحرير الحرير الذي فيه رقة وفيه أيضا يعني علو وسمو منظرا قال يلبسون ثيابا يابا خضرا من سندس واستبرق وأما الاستبرق قال علماؤنا هو يعني غليظ الدباج فهو الآن يلبسون الحرير الليين الرقيق جدا وأيضا الا الا الاستبرق وهو غليظ الدباج الحرير له لمعان وله, وله, وله, وله حلو منظر وجمال منظر عظيم في هذا الباب وهذه أيضا من تمام الحيل من تمام الحلية لأهل الجنة وهذه الحلية عندما, عندما باعوا أنفسهم لله جل وعلا عندما زاهدوا في الدنيا عندما اهتموا بأمور الآخرة أعطاهم الله على وعلا ما يؤملون ويرتجون قال أولئك لهم جنات عدل تجري من تحتهم الأنهار وحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنة مرتفقة متكئين فيها على الارائك على الأسرة وهذه الاسره لها ما لها من الجمال ايضا يتكئون يتكئون عليها لانهم لا نوم لهم في الجنة اهل الجنه لا ينامون بحال من الاحوال لأن النوم موت عن النوم الموت الموت الصغرى ودهم لذلك اهل الجنه لا ينامون يتمتعون ويتمتعون يتمت يتمت يتمت لا ينامون يتكئون ايضا فيه ما فيه من الراحه وفي ما فيه من المتعه كما بين الله جل في علاه في هذا الباب قال متكئين فيها على الارائك متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنه مرتفقة متكئين فيها على الارائك على الاسره نعم الثواب الثواب هذا أن الجنات نعم الثواب الجنات كما قال النبي كما قال النبي قال رب الارض والسماوات اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نعم الثواب نعم ربي هذا هو الثواب نعم من رام سعادة من رام سرورا من رام حورا حبورا فعليه أن يتقلها ربه حتى يصل إلى جنات مناف في مقاعد صدق عند ملائكة مقتدر العمل في الدنيا يصل به المرء إلى المعارف في الآخرة قال نعم الثواب وحسنات مرتفقة نعم الثواب وحسنات مرتفقة هذا أيضا بددها تتبين الاشياء الأشياء قال الله تعالى في الآيات ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب نعمة فقال هنا نعمه الثواب بئس الشراب وساءت مرتفقه هنا قال نعم الثواب الجنه وحسنت مرتفقه وحسن وحسنه رفيقا وحسنه مرفقا وحسنت أيضا منزلا ولنعم منازل المنازل التي تكون بجوار الرحمن سبحانه وجل في جنات ونار في مقعد صدق عند ملك مقتدر قال نعم الثواب وحسنت مرتفقه لما إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إننا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل اللهم ان نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل قال <صفيق> نعم الثواب وحسنت نعم الثواب وحسنت مرتفقة قال الله تعالى وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعنب وحففناهما بنخ وجعلنا بينهما سرعة واضرب لهم مثلا رجلين قلنا ضرب الأمثال في القرآن لا يعقلها إلا العالمون ما ضربه الله جل في علاء إلا للعبرة وللعظة ولما فيها من الحكم روعت عن عباس قال في قول الله جلت في علاء واضرب لهم مثلا رجلين قالهما ابن ملك كان من بني إسرائيل توفي وترك لهما الجنان والقصور والمال وغير ذلك فكان مختلفين الأول كان زيدا في الدنيا وكان الآخر طالبا للدنيا فإذا كان عمل أخوه شيئا من زينة الدنيا من بستان من حديقة من جنة من شراء من قصور من بيوت أخذ مثل ذلك فقدمه لآخرته يعني الأول يبني لدنيا والثاني يبني لآخرته حتى نفد ماله, ماله, ماله نفد ماله فضربهما الله تعالى عز وجل مثلا للمؤمن والكافر الحق نقول ولو كان لو قلنا هذا يعني فيها على مقال ابن عباس العبرة بعموم اللفظ هذا مثل رائع ضربه الله تعالى في علا لبيان المفارقة والمبينة واضرب لهم مثلا ورجعني الى ان احادينا لن من اعراب وحفمهما بنخ ضرب مثلا للمؤمن وضرب مثلا للكاف. أما المؤمن فيأقينه بربه جل في علاه. أنفق ما له، أنبكرت لله جل في علاه. وترك الأهل وأولاده الله ورسوله الله ترك لهم الله كما كان أبوك يقود. عندما جاء بكليات ماري والجميع يملك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت الأهل قال: تركت لهم الله ورسوله. وكان صادقا فصدق الله جل في علاه. فهذا يخرج من ماله لله جل جلاله وهذا يبني الدنيا بماله ويترفع على على اخيه فضرب الله مثلا للمؤمن وللكافر كيف فكيف أن المؤمن عجبا لامره أنه كلما امتلك قال ما امتلكته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له يعني ذهبت الشات وبقيت الزرع قال اخطئتي وعلمها وقال له بل قولي ذهبت الزرع لأننا سناكلها مالي مالي ما مالك إلا ما لبست فأبليت وأكلت فأفنيت مالي مالي ليس لك مال المال مال الله جل في علاه فقال لها أما الزراع ففنيت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل قولي بقيت الزراع ويعني ذهبت الشات فالغدي ينفق ماله لله جل في علاه ويعلم بأنها عند ربه لا تضيع بل رب العزة ما نقص ماله من صادق قط وأما الآخر فبخل بماله على ربه للفعلاء على عباده وأخذ يعيث وأخذ فسادا في الأرض حتى ضرب الله لنا مثلا رائعا واضرب لهم مثلا ورجعيني جعلنا لاحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا فإذا النخل أحاط شيء يعني يعني كان فيها الثمر وكان فيها النخل وكان فيها الزرع غنى وجمال منظر و على عطاء الله دلا في علا هذه واضحة على, على عطاء الله دلا في لهؤلاء قال في قوله تعالى قال واضرب لهم مثلا ورج جن من اعناب وحففناهما بنخل ولعنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا قال كلتا الجنتين كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا كلتا الجنتين اتت اكلها نعم وهذا من فضل الله لا اعطاه واوسع له في العطاء وانظر اخي الكريم لأن هذا ايضا من باب الاستدراج فإن الله يستدرج من يشاء وفتوح الدنيا على الإنسان ليس فيه ثم الدلاله على الرضا وليس فيه ثم الدلاله على القبول لا والله قد قد يكون فتوح الدنيا على الإنسان من باب الهلاك ويريد الله به الهلاك قال الله جل وعلا بعدما غفلوا وذكرهم فلم يتذكروا وتغوا وبغوا وتكبروا قال الله جل فعلاء فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما اوتوا أخذناهم بغته فإذا هم مبلسون اذا هم مبلسون رجال قال الله جل وعلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ولا يامن مكر الله الا القوم الكافرون ولا يامن مكر الله الا القوم الكافرون فقال هنا قال الله جل وعلا كذلك الجنتين اتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ولم تظلم منه شيئا يعني الله جل وعلا جعلها شاكره تعطيه كل الثمار والارض ايضا اذا نزل المطر أنبتت والزر والقصور والمال والجاه والسلطان له وضرب لهم مثلا رج جعلنا أحديهما جنتين من أعناقهم وحففناهما بنخل ودعنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أعطت أعطت فوق ما يؤمل قال وفجرنا خلالهما نهر والسقاة لا يتكلف شيء ولا ولا يتعن بشيء فاستقى سقات النهر يمران يعني في هذه في تلك الجنتين فلم تنقص منه شيئا لم تنتقص منه شيئا قال فجاء أفجع، من خلالهما نهر ف يعني كانت من ماء من ماء النهري. قال الله متم انا القصه في هذا وكان له ثمر فقال لصاحبه طبعا هنا الآن إذا قلنا بالكلام عباس على أنهما يعني أخوان فقال الأخى قال, قال وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من مالا واعز نفر أنا أكثر من كمالا واعز نفرا نفر قال وكان له ثمر وهذا يعني هو طبعا وكان له ثمر بعض العلماء من المفسرين قال ما كان يملك الأرض كان يملك النخل فقط والثمر وهذا خطأ بعين الصحيح أنه كان يملك الأرض وكان يملك الثمر قال الله جل وعلا بعض لهم مثلا رجعين جعلنا لحديم جنتين وقال وجعلنا بينهما زرع نعم قال وكان له ثمر وهذه دلالة واضحة جدا على الثمر اليانعة وأن الله جل أعطاه وأجزل له العطاء وأين عليه الثمرات فكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور أنا أكثر من كمالا وعز نفره. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من كمالا وعز وعز نفره. فحاوره وجادله وقال له ألا ترى يعني كان يقول أنت جغلت بالآخرة فما بك ما أراك إلا فقيرا محتاجا معوزا ما أراك إلا إلا نحيفا حيلا ما أرى فيك ضاركة ولا خيرا وهذا طبعا قول العم الذي أصابه العمى للعمى العمى, العمى وأضعف الله بصيرته وهو لا يدري فقال قال صاحبه وهو يحاور انا اكثر من كمالا واعز نفرا فجعل المال والجاه والسلطان هي مقدار ومقياس مقياس الناس حق حق وحق له وهذا مقياس الناس عند من عند الناس وليس عند كل الناس مقياس الناس عند الأغرار الأغمار فقط والعامه الدهماء لكن الأخيار الأبرار الخاصه الذين من الله عليهم بالبصيره والعلم فهؤلاء لا لا يمكن ان تكون هذه هي أن تكون هذه العطايا هي المعيار لمكانته فالدنيا يعطيها الله لمن احب ومن لا, ومن لا يحب اما الدين فلا يعطيها الله جل في علا قط الا لمن أحب الدين لا يعطيه الله في علا قط إلا إلا لمن أحب سبحانه جل في علا سبحانه جل في عليائه قال الله تعالى وكان له ثمر فقال الصحابي وهو يحاول أن أكثر منك مالا وعز نفر شوفوا هنا بنو إسرائيل كانوا يقصون الناس بذلك قالوا يعني ان لا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يات ساعة من الماء هذا المقاس عندهم هذا المقاس عندهم لكن شوف الله تعالى ماذا قال وبين لهم قال قال بان الله تعالى وتعالى منح واعطى يعني ومنح الله جلال فعلاء العطاية في الجسم وأيضا في العلم فهنا يقول يقول الله جلال انه أنه لما جادل صاحبه قال أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو سبحان من لا يعلم اقدار خلقه إلا هو سبحانه سبحانه قال ان اكثر من كماله وأعز نفره ودخل جنته وهو ظالم لنفسه والله تعالى ايضا بين لنا بان المال الذي اعطاه كان غيانا كما قال الله جل وتعالى كلا ان الانسان لا يطغى راه استغنى ينظرون الى نعماء الله جل وعلا ولا يشكرون وهذه هي المعضلة والنبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا هل ينتظرون الا غنا ينتظرون إلا إلا غنى مضغيا أو فقرا منسيا أو هرم مفندة أو الدجال شرغاء غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ظلم لنفسه لأنه لم ينسى بالنعمة الباريها ظلم لنفسه لأنه لم يكن, يعني لم يكن لله حقا لم يكن شاكرا لنعمائه لم يكن ناظرا إلى فضل الله جل في علاه عليه فلم يكن شاكرا ولم يكن ولم يكن عابدا بل كان جاحدا بل كان متكبرا بل استخدم عين الله في فيما لا يرضي الله جل في علاه في محاربة الله جل في علاه قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى رب الأجلان خيرا منها منقلبا ظلمات بعضها فوق بعض كان الله في عونك ظلمات بعضها فوق بعض فهنا ترى من الظلمات التي بعضها فوق بعض أنه دخل ظالما لنفسه دخل منتفشا شامخا بأنفي متكبرا متغطرصا بنعائم ربي عليه ثم قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا كانه قال هذه هذه لاجلي انا ولذكائي ولمكانتي لم ينظر لم يلحظ فضل الله عليه لم يلحظ فضل الله عليه فيشكر فكانه قال هذه لي ولذكائي ولحرصي ولي ولي فجاءته الطمه الكبرى فالله جل وعلا قال هذا ظلم ظلم لنفسه اولا لانه لم ينسب لم لباريها ولم يشكر ربه عليها قال ودخل جنته وظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا لا لا أظن ذلك إما تشكيكا في قدرة الله جل في علاه وهذا حق لأنه كفر وإما وهذه الثانية وللعطف والاشتراك في الحكم وليس التخير وإما بأنه يرى بأنه الحق بذلك فلذلك لا يمكن أن تبيد لأنه الحق بأن تكون على مثل ذلك أو لأنه يرى, يرى بأنه قد ملك ولا أحد يستطيع أن يزيل الملك من يده سبحان ربي العظيم هكذا كل كافر كل متكبر جبار يرى في نفسه أنه امتلك وأنه القوي القادر والله على كل شيء قدر كم وكم قد كسر الله يعني قسم ظهور الأكاسرة والجبابرة قال الله تعالى ودخل جنته وظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا قال وما أظن الساعة قائمة ولئرددت إلى ربي لأجدان خيرا منها منقلبة قال وما أظن الساعة قائمة الكفر الآخر جاء الان قال وما أظن الساعة قائمة شك في البعث والنشور والشك في البعث والنشور كفر فقد كفر من اكثر من وجه كفر من اكثر من وجه فهنا شك في قيام الساعة شك في إتيان القيامة شك في ذلك وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها موقلبا قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها موقلبا وهذا أيضا كفر ثابت رأيت الرب الذي كان لبني إسرائيل ناصحا ماذا قال له قال له أقسر قال خليني وربي قال أقسر قال خليني وربي قال أقسر قال خليني وربي قال والله لا يغفر الله لك أبدا هو في النفس هوى متبع فقال, له النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فجمعهم الله ثم قال اكنت بي عالما أم كنت علم في يدي قادرا عذبتك وغفرت له هنا يقول وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها مقالبة لانه ما أعطاني إلا لزكائي وإلا لشخصي وإلا لسمة شخصيتي يرى في نفسه ذلك وكل إبليس يرى في نفسه ذلك ومن شمخ بانفه ارغم الله انفه في التراب اللهم اجعلنا لك من المتواضعين يا رب العالمين من الخاضعين من المذلين وانت ارحم الراحمين إذن هنا في قوله جل في علاه قال أضر الله مثل جعلنا الأحليم جنتين من أعناب وحففناهما بنخ وجعلنا بينهما زرع كلتا الجنتين آتتوا كلها ولم تظن منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصحبي وهو يحاور أن أكثر من كمالا وأعز نفرا ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمه ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا وقلنا بأن هذا استدرجه الله أتم الاستدرج وكما كان يعني يرى في نفسه شامخا بأنفه متكبرا فالله تعالى يحشره كالذر وإن الله يجعل على كل شيء قدير الفوائد المستنبطة بضدها تتبين الاشياء كما كانت فعيدة أمس لان القران مثالي ذكر حال الكافرين ذكر حال المؤمنين ضرب الامثال من تمام البيان ضرب الأمثال من تمام البيان وهذا بيان القران بالقران عطاء الدنيا ليس علامة على الرضا عطاء الدنيا ليس علامة على الرضا من كفران النعم عدم نسبة النعمه لباريها من كفران النعم عدد نسبة النعم لباريها من أنواع الكفر كفر الشك أنواع كفر كفر الشك في أسلاك اطلوا